يا ايها الذين امنوا لا تستهغروا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فؤلاء هم الظالمون قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ, وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا